لن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ لَن كَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شيء فإن إن الله به